لا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُنَا لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِصْتِ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 ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لهم قلعهما لواحا والإثم والبغي بغير الحق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 وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم منها ومن فوقهم غاش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فاشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم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 أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولا علكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك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 فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا صَنُورًا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوه هنالك وانقلبوه صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلافٍ، ثم لا أصلبانكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا منقلبون.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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّاتٌ يَطْيِرُ بِمُوسَى وَمَمْعَةٌ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرْنَا بِهَا فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاضع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وقعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 وَاتَّخَذَ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين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 وقطعناهم اثنتين عشرة أصباطاً أمماً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل ناس مشربهم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 وَيَقْيِلَ لَهُمْ يُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُولُ الْبَابِ سُجُودًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ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 وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيَّاتِ وَبَلَوْنَا بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ مَارِدٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ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 وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَرَقَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَالتَّبَعَهَا وَأَنَّهُ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 سأ مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس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 وَذَرُ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَآئِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَالَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَأِنْ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَالَ اللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا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 إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِينَ نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِمْتَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ نَّالِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ يُضِصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ ثُمَّ لَا يُضِصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ بِيَتْهَا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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا أتكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يسردون.